أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالطراش المبثوس وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَذَرَكَ مَا نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ